عجيب أنت يا ربي وممجد في قديسيك لم تتخلى عن صديق ولا التمس خبزا محبيك هم شهود لك وما قدمت يديك من أشركت عليهم بشعاع حبك الرقيق نبسوا المتعة الأرضية نفضوا الأزة الجسدية رفضوا الشهوه الراديه تركوا الأهل والعيش الهدية أناس لم يحتملوا السكنه بين الناس سالوا القلب بإخلاص أن يدوس الشهوه فاد حب يعوب نزعوا كل فرح لياليك التمسون الحبيب طريق باكو حلهم لجمال العاطيق نبذوا المتع الأرضية نفضوا اللزة الجسدية رفضوا الشهوى الراضية تركوا الأهل والعيشه الهالية ساعوا خلف بيكك اس ادركوا حبك الساكن في قلبي يا للحبك قد عزك لما بات بقربي كاف احبك كل ما خطوه وكل دمع لي اجلك ما بسوا والشهوه الرضيه تركوا الاهل والعيشه الهنيه واستناها امامهن محبات الوحيد وتصغر لهم افراح العالم الشام وزاوتهم زبيحة للحب الأكين نبذوا المطع الأرضية نفضوا اللزة الجسدية رفضوا الشهوة الراضية تركوا الأهل والعيشه الهانية